فينا ذكرى وغي علي في زمان جميل ناس لمكان يحن الي مهما السنين بتفوت حيله صورتها حيار الزمان والمكان <تصفيق> من تعداد وتقديم عن الزهنية أيها الأصدقاء أهلا ومرحبا بكم في سهرة جديدة <تصفيق> تعودنا اعزائي في كل سهره نستضيف احد نجوم المجتمع نتحاور معه حول ازمنه واماكن مختلفه لها مكانه خاصه في حياته والان نبدا اللقاء اهلا بشعبنا الكبير والطبيب الاستاذ الدكتور احمد سيمور. استشاري الأمواض البطمة والجهاز الهضمي ورئيس وحدة أبحاث الأزون الطبي لجنات الأزهر وطعداء يا دكتور أن تكون معنا في هذه السهرة يا أهلا وسهلا السعادة والشرفلية والسهرة إتماع حوار الزمان والمكان جميل طبعا يعني هذا اسم رومانسي موحن بتجدد الذكريات والطواف مرة أخرى بالأماكن الأثيرة لدى طيب الزمان ولا المكان بيمثل أهمية أكبر عند حضرتك لا المكان لأن المكان يطبع صورته بين تضاريس الروح يا صليح. الزمان نحن نعيش في ديمونا مستمر بالزبط. أنا صعب علي أن افرق بين الأمس واليوم والغد وبالتالي ما يستقر في الوجدان يمضي مع الإنسان بمنطق الذي يعيش داخلنا لا يموت فلا يمكن تصنيفه على اساس أنه من الأمس ومضى ولكن المؤثرات الزمنية تنمحي أو تتلاشى أمام وطقة الإحساس بالحدث وبالمكان الذي حدث فيه هذا الحدث ثلاثم أحياني يا دكتور أحمد في ناس خاص من الأماكن المعينة حضرتك تخاف من الأماكن المعينة يعني لم أجرب أني يعني أستشعر خوفا من أماكن المعينة من مكان مرتثة يعني قد يكون المكان المغلق والحمد لله لن نغلق علي مكان رغم أنه لكن قد يكون المكان المغلق إغلاقا اختياريا هو من أحسن أماكن يعني أن يفضل الإنسان إلى نفسه لا مثلا حجرة ما أحب شيئة العليت لا, آآ آآ لا أنا, أنا, أنا أحب دائما أن يكون هناك المناخ المحدود يعني انا في اوضه مكتبي سواء في العمل او في البيت او في العياده فهذه اوضه مغلقه تماما وإلا يعني حتعرض لمؤثرات خارجيه تفسد علي شأن الكتابة فان الكتابة عمل يعني يحتاج الى كثير من التركيز وبالتالي ان نفسي بجدران الاربعه وباب مغلق هذا هو النعيم بعيني لكن حضرتك لدكتور احمد طبيب وعرفين وقت الطبيب بقى وقته ضيئ ما عندوش وقت لأي حاجة ومع ذلك حضرتك شعر كبير وتقيم أيضا صالون اسبوعي ولا شهري لا هو نصف شهر نصف شهر يعني الأربع الأول وقت شهر شوفي حرقك موهد لا بده أن يكون هذا الإنسان فائد من الوقت. هذا الفائد مهما كان ضيق في منطقة أنه وقت قليل ولكن عليه أن يستثمره طبعا الناس لا يستثمرون هذا الوقت مم. أو يضيغونه عبثا في أشياء فتستحق. اعتقد محتاجه تنظيم اه هو تنظيم هي كلمه السر في حياتي تنظيم وهناك جدار صارم ما بين الطبيب او استاذ الطب او الباحث في مجال الطب وبين الشعر يعني عندما اكون في العياده بين مرضي فلا يتسلى ولا اسمح للشعر ان يتسلى قد تكون او يرغب عليك فتبين. ان يتسلى الاسد مهما كان اغراء اللمحة الشعرية مم. عندما تأتي فانك تبقى أنا كنت <تصفيق> بيقول أنا وأجلها وأقول للنفس إذا كانت هذه لمح عميقة مم. فتستحق أن أكتبها لتطفضي مرة أخرى مم. لنها ستلح علي لكن إذا كانت لمح خفيفة يعني فلا بأس من إهبارها أو إهمالها هذا ما ايضا عندما أكون بين طلبتي في المدرج في أثناء محاضرة أو بين طلبة الدراسات العليا أو في لجنة من الدجان التي يعني أنا رئيس الدجنة العلميه دائما ترطيك الأسداء وايضا أسداء المساعدين فعندما أكون في مثل هذه المدارس العلمية ايضا لا يستطيع الشاعر أن يتثل إنما ما يتثل انا احدد له وقتا بعينه ومكانا بعينه هي في في غرفه مكتبي سواء كان في العيادة او او في البيت مم. في البيت انا احب قبل ان انا يشرف البيت على على كورنيش النيل في المعادي انت تتحدث باللغة العربية على صح اه يعني دائما يا <تصفيق> <تصفيق> لا ليس دائما ولكن انا يعني استطيع ان اعبر عن نفسي كما يجب ان يكون التعبير بدقة استخدام لغة مضبوطة اللغة العربية ضابطة عندما تكون مضبوطة سيتكون ضابطة لمشاعرنا ولأفكارنا يعني يكون في الشيوس قال جملة رائعة عندما سأله أمير إحدى المقاطعات الصينية كيف أرقي شعبي فقال أضبط إذا قدت ألفاظه فإذا ما انضبطت ألفاظه انضبطت أفكاره فاذا ما انضبطت أفكاره عرف الشعب ماذا يفعل بأصابيع عشره وعلى أي ساق من ساقيه يرقص يعني أن يؤدي بجد وأن يعني يسعد نفسه رقصا عندما يفكر جيدا وعندما تنضبط هذه الرقصة لما احاول مم. طب نرجع بقى للمكان والزمان اللي انت بتحب تقعد تكتب فيه الشار. هو في مكانين هو مك... مكانين انا قلت بقى... فلسفه في هذا أت... المكان ده ما... اه عندما تنتهي العيادة في مكتبي في دعيات امم وهي بتكون في اخر الليل وبالتالي اكون قد اصبحت محررا او متحررا من كل الاعباء اليوميه يعني رحت الجامعه وكشفت على مرضى وانتهيت من رسالتي العلميه الطبيه ساتنسى وقت ذاك وابدا في استقبال الوحي ما يأتيني به رزق يعني مم. واكتب ما الى يعني ان يقع القلم من من من من يدي حقيقة لاني انا عندي كمية انا عندي مثلا 23 كتاب او ديوان شعر غير كنت ها في الاذاعه هنا يقدم ليه الاعلام الكبير حمد الكنيسي عندما كان رئيسا الاذاعة يوميا كان يقدم لي قصيدة بعنوان تسابيح شعرية فانا لابد ان اكتب من ذلك الوقت البعيد وانا اكتب شعر يومي بشكل يوم وايضا كان الاستاذ محمد شناوي رئيس شبكة اذاعة القرآن الكريم وكان يعني يتردد علي في عياده وطبقه وطب وطب لا ديشمعني حمده كونية أنا عايزك تكتب إذا في قرآن الكريم فكتبت الإذا في الكريم كل الأشعار التي طارتني حتى أمريكا مم. لأني أذكر مرة أنا في بوسطن أن اتفصلت به إحدى السيدات المصريات من بوسطن قلت لي يا دكتور أنا عايزة أشحة عليك استغربت الكلمه خالص لا تشحكي عليها مدام ازاي لي احنا هنا عندنا المركز الاسلامي تبصن تحت الانشاء وانا نائبه رئيس المركز الاسلامي ونحن لدينا مكتبة سمعية كاملة من اسلامياتك او التي تتحدث فيها عن الإسلامية او الشخصيات الاسلاميه بدءا بسيدة محمد عيسى السلام مرورا بالصحابة الى آآ الكثير من الرموز الإسلامية فأنا هعمل حاجة اسمها Fundraising Ceremony وبالتالي هقول إن نقولنا بالعربي دي المستمع يعني احتفالنا تهو الأجر وبالتالي اللي هيجي يسمعك حيدفع وحيكون تيكت بخمسين دولار وفعلا أعلنت في التلفزيون العربي الأمريكي إن أحنا تيبور معانا وإننا هيبقى في اليوم كذا استضغط و... والتيكت بكذا وكنا افتكر ماريو بوستون قاع واحدة مقضتش إبريم للمكتاب المختلف فتحوا قاعتين على بعض وقلت كل هذه الأشعار اللي بتحدث عليها اللي هي سواء اللي قلتها في القرآن الكريم أو في صوت العرب فمحنا عايزين نقول مقطع في دراسي شوفي بقى أنا لا أنا أحفظ شارع بس غريبة دكتور يعني أنت تكتب ولا تحفظ؟ موغيب يحفظ <تصفيق> <تصفيق> طب هذا الكتاب الموجود أمامي فلما حضرتك مش فاكر الكتاب مصر تولد من جديد جديد وقت وعشرين ده شعر قول 25 يناير آه طب نقول بقى وبعدين نقول حكايته نقول بعض الأشعار وأي رأيته قوي من زي ما تحب خالص، حضرتك يعني تختار حاضر فأقول لهم للشباب الذي فرحنا به كثيرا والذي نقل مصر هذه النقرة العظيمة التي نحياها الآن فأقول للشباب يا ايها الاتون بركانا يوزع فوق شاشه الدجى الحمم التي في ضوئها نستكشف المستقبل الرغد السعيد يا ايها الاتون زلزالا يغربلنا ويفصل عن سنابلنا الطفيليات من سوس ودود يا ايها الاتون كالانواء من رحم الرعود يا ايها الاتون كالاعصار مر على مراعي الريح وامتلأ امتلاءا بالبشارة والوعيد يا أيها الآتون من غدنا أبابيدا فصبوا كويكبات الاتفاقة في الوريد فلقد تخدرنا طويلا مضغة الافيون كانت رؤية وأرائك التحشيش كانت مجلس الرأي السديد يا أيها الآتون من مصر التي لم تأتي بعد بكل كف ساعدونا كم يساعد ساعد الجد الحفيد والتنهدون أيها الآتون من خلف المدى نحن ارتسقنا بالمقاعد من زمان التزمنا فيه وضعا جانبيا للقعود نحن اكتسينا بالتراب فنصدونا واتسخنا نظفونا جيدا لا يرفض التنظيف غير الميتين ونحن مازلنا على قيد الوجود نحن اهترأنا فارتقونا وانتسرنا كالهباء فلملموا منا الكواحد والخواصر والأصابع والبيود نحن انكسرنا جبرونا وانجرحنا فاسعفوا في الجراح وحاذروا أن تقفلوا الجرح العميقة على صبيب كلام جميل الحقيقة الله هذا الكلام أنا كنت بنزل بشكل يعني بشكل دوري يعني يوم أو يوم لا مثلا التحرير وعندنا أعود كل مرة من زيارة دمتان التحرير التي أنسى فيها نفسي تماما والتحم بهذه المجميع الرائعه كل جميع الحقيقة يعني بقى في هذا الجنة أن تكون من شباب وتدار وصغار يعني أن, أن يكون الإنسان ذره في مركب لمياء عظيم يفور هذا, هذا التفاعل داخل يفور لينقل النفس من حالة إلى حالة لا متوقعين هذا على الإطلاق عندما أعود من الميدان اكتب فهذا الكتاب والذي قلت قصائده في أمسية الأبرى السنوية التي تعقد يوم الاثنين السابق وكان من حضور هذه الأمسية الدكتور سام شرف الذي حمله الثوار من ميدان التحرير إلى سدة الحق والذي نعول بالتأكيد عليه آمالا كبارا لأن نخرج من عنق الزجاجة وأن نصل إلى بر الأمان هو ذلك يأتي إلينا يا دكتور ياري المرحلة الحالية شوفي حركت في كل ثورات أنا لا, لا, لا أنا رأيي أن هذا طبيعي مع أجواء الثورات في التاريخ م. وفي العالم كله نحن لدينا كأطباء أن العلاب لا بد أن تكون له بعض الأخار الجانبية لا بأس من أن نعيش لأن الحرية التي كانت مكبوتة والفعل الذي كان يعني مكبوت مم. الآن خرج فنسمح يعني لكل أثارت أن تظهر حتى تأخذ فرصتها في تعريف نفسها بنا وسوف يبقى الصالح ولتأكيد سوف الفرز والتنحيه سوف تتم على قدم وساق تتم الآن على قدم وساق بحيث أن كل الاثار الجانبيه سوف تقزم إلى أن تتلاشى وأن يكون الفعل العظيم هو وحده الذي سوف يبقى ونبني نصر الجديدة مصر الى إلى حيث تستحق مصر تستحق مصر بالتأكيد صحبة هذا التاريخ المفعم بالروعة تبدأ أن تأخذ مكانها تحت شمس التقدم والالظهار مباشرة ان شاء الله. أنا يا كل ما، شاعر الدكتور أحمد سيمور استشاري أمراض البطن والجهاز الهضمي الرئيس الجديد ماذا تتمنى في هذا الرئيس؟ بالتأكيد نحن نطلب رئيسا منا على شكلتنا وشبهنا آه يعني نفسه يكون ايه, ايه يعني ايه؟ هذا رئيس بالتأكيد الذي سوف تختار مصر بحرية غير المقابلة سوف تختاروا برضو شبه على شكلة. يعبر عنها تماما مصر الزيئمن يعبر عنها طبق المتوسط فنحن يريد أو أنا أريد رئيسا من طبق المتوسط حامية القيم وصانعة الأخلاقية حافظ بأخلاق الشعب حافظ بأخلاق الشعب تماما م. وبالتالي أن يكون مثقفا ثقافة شعبية وثقافة عميقة وثقافة راقية في نفس الوقت لأن العلم مهم جدا نحن نعيش في عالم سيصنعوا البحث العلم فأن يكون مؤمنا بالبحث العلم البحث العلم هو المكتوب. بتأكيد مم. العلم مم. هو القاطرة التي تقتر أو التي تسعى بالمجتمع ككل إلى مكان أفضل التعليم مهم جدا أن, أن يكون التعليم هو الرهان مم. الأساسي احنا بدينا النهاردة الاسماء الكبيرة م. احمد زويل ومصطفى السيد والاسماء العظيمات في عقوب ده تعلموا تعليما عاديا في مصر عندما كان التعليم العادي هو التعليم الافضر وكان اللي بيروح على فكرة المدارس الخاصة بنعتبرهم انهم تلامز الخيبانين هؤلاء العمليقة لابد ان تعود مصر مرة اخرى الى برنامج تعليمي عظيم و... و... لان التعليم زي ما حضرتك عارف ايضا مش بس يصنع هذا الجوهر الاساسي للانسان ولكنه ايضا يصنع هوية مصريه لما تكتشف الان أن هذه مدرسة جمصيطه كذا وتلك مدرسه جمصيطه كذا وهذه جامعه جمصيطه الى اخره فعاده ما تطبع الإنسان في فترة التعليم هي فترة التكوين الثقافي والنفسي والعقلي بإتضاع هذه المدرسة من الى إلى آخرين نحن نريد شعبا يعاد تخريقه ويعاد تكوينه ويعاد تدريبه الوطني وسيارته الوطنية مرة أخرى فالتعليم هو الأساس لدينا واعتقد أنه عندما نقول أن رئيسا سوف يأتي وبرنامجه في على رأسه البحث العلمي والسعليم. ثم الإعلام هذا الذي يعني يضعنا أمام أجندة معينة لما يكون الإعلام لديه اجندته الخاصة إلى بؤر معينة سوف نتجه إليها كشعب ولكن عندما يكون إعلاما وطنيا رائعا مبصرا وله قواعده الوطنية من العاملين فيه فلابد أن تتوجه بمصر إلى مكانها الوطن صحيح. الأساس الدكتور أحمد تيمور لو حبينا نختار زمن معين حضرتك تتحدي عنه للمستمع السماء أي زمن؟ أنت ترتبط بالزمن الماضي ولا الحاضر؟ يشغلك أيضا المستقبل؟ يعني أنا, أنا في فترة عندما كنا في فترة أوائد السبعينات عندما كنت طالب طب في قصر العيني فليخترت طب فلما أنك تحب الشعر مثل ما اخترتش دور العلوم كلية لغة عربية انا لم اختر الطب الطب اللي اخترت لا ولا طب اللي اختارني ابوي <تصفيق> اللي اخترت الطب <لأحب>. اه من <تصفيق> الولد أنا. انا في الواقع انا لما جبت مكتبة الاستمارة مكتب تاني فكتبت اداء هذه لا كانت فأه. رغبتي آه. انا اعلم تماما لان امي الله يرحمها كانت يعني مثقفة وكانت يعني سيدة رائعة وانا طفلها الوحيد فكان دائما يعني تحيطه بالكتب يعني تحيطني بالكتب ولديها كانت مكتبة راسع. عندك حب القراءة. وهي مم. سميتني على ف وهي صنعت فيها حب القراءة هي سميتني أحمد سيمور سيمونا بالسامر أنا لبس من عائلة أحمد دشة سيمور ولكن مم. أنا اسم مركب. آه آه أحمد, سيمور. أحمد سيمور. اسم حضرتك فقط. اسمي فقط وأمي سميتني هذا الاسم لثقافتها راسع ولرغبتها. في ان اكون لي لي انتماء ثقافي وعتقدت المعنى الزمن لازم يحبه نفسي ابني تبقى دكتور هي كانت تريد ان تصنع انسانا صالحا ومرهف الحس داري حضرتك كان طبيب؟ لا لم يكن طبيبا ولكنه كان اثر انه يعني كان موظف كبير يعني قلت ممكن عشان كان اصدقائه من كبار الاطباء وكان موظف كبير لكنه يعني آآ هو اراد ان استثمر مجموع استثمارا اقتصاديه لانه لما اصح مكساد ورقه التنسيق اختار كتب طب القاهره طب عن طب كده انا كتبت طب وساب لي خانه فكتبت برضه ادب القاهره الحقيقة <تصفيق> انا رغم اني دخلت كليه الطب يعني غير مختار ولكن مجبر بهذه الطريقة لكن اكتشفت ان الدراسه الطبية يعني قضع لي حدودا لما اريد ان املأه بمنطق, بمنطق هذا هو الانسان من الجلد للجلد. الجلد للجلد هذا هو التكوين المادي للانسان من اين تصدر الافكار هذا ما علي ان اكتره من اين يبدأ الوجدان فإلى أين ينفه الطموح فكأنه وضع على الأساس العضوي الذي أنسلق منه كشعر يعني أنا أذكر أنه في طول دراستي في كل الطب كان صديقي الدكتور دكتور عمر حلمي أستاذ الكبد الشهير نظر هو كان أحد الذين ذهبوا إلى أثيوبيا في الدبلوماية الشعبية فكنا إحنا لهو يحب الكثة قصيرة فأنا أحب الشعر مم. وكنا طول الوقت نعمل ما يسمى مهرجانات شعر وادب وموسيقى كما كنا نسميها ونعلم عليها او نعزم او ناس سبعي كبار كبارا زي مثلا الدكتور يوسف الديس اللي كان متدميني انا وعمرو في ذلك الوقت وبالتالي لم ينقطع حد السوري مع الادب على الاطلاق م. عندما المشكلة الثانية ان انا عندما تخرجت من كلية طب قصر عيني او تخرجت فيه كلية طب قصر عيني كانوا يقولون بغويا يعني الأطراح فانا كنت <تصفيق> كنت ايضا من اوائلها يعني جاي جيبا مرتبة شرفه وكان اعلى يعني تقدير يعني تطوقت كمان بت... اه كان هو تقدير اعلى لان ما كانش فيه ساعي تمتياس المهم فانا قلت أنا قدامي شيء من شيئين إما أن أستمر في قصر عيني وبالتالي سوف يموت الشعر رحمة تيمور تماماً لأن قصر عيني أنا أولاد المهاردة في قصر عيني ليجمسون وولد أطباء هم اللي اختاروا ولا حضرتك اللي أجبرتهم زي لا هم اللي اختاروا لأن مموتهم أيضاً آآ. آآ طبيبة وبالتالي إحنا عدة طبية يعني وجدوا أن من السهل أنهم فهم اختاروا تقريباً ونبغوا في, في, في, في الطب ناس تخصص؟ لا الكبيرة هي مدرس مساعد أشاعة واللي بعديها مدرس مساعد أثنان وصغير نائب نساولادها بعيدا عن تخصص حضرتك اه بعيدا عن تخصصها والوالدة ده لا تحلين فبدي وبالتالي أنا عندما وقعت في هذه الإشكالية وقلت القصة بعيني ده ورشة وبالتالي لن يكون هناك فرصة على الإطلاق للشاعر داخلي انه تنفذ مش انه يكتب وكان ساعتها مفتوحة جديد كل الطب الأزهر فذهبت إليها يعني يا دكتور الحمد لله حديثت تفوقت في الطب وأيضا تفوقت في الشعر وأحببت الشعر حبا جمعا ببتأكيد حبا جمعا هو هوايتي. معنى هناك من الأطباء على فكرة شعراء وعضراء منا بيجيني كثير في الصرون يعني بيجيني أطباء لهم هوايات مختلفة لكن مم. في الواقع ال ال ال ال ال ال ال الهواية التي لا تشكل عبئا وطوريسا ليست هواي ولكنها هي عبارة عن وردة في عروة جاكت وهو بتتبه بقى في وقت الراحة وبالتالي ما عندهمش المسابرة لكن يحب اول كلمة ان يقال طبيب الشاعر او طبيب الرسام او طبيب الموسيقى هل يكون ما من الذي يطربك بقى شاعره طبعا ست الكل ست مكنسوم التي يعني انا البعض يسميني ابراهيم ناجي العصر الحديث على اساس ان كلامه طبيب وكلامه شاعر احب طبعا الأقلال يا جيها لو في فرصة نستمع للأقلال اوه حضرتك اجدت لنا ايه <تصفيق> يا أقوادي يا أقوادي يا أقوادي لا نسأل Set aye, موسوعه النابلسي ماذا دكتور احمد عيمور الشان واتشاري الامراض البطنى وجهاز الهدمي ورئيس وحدة ابحاث الاوزون الطبي نختار مكان حالا ونحكي عن هذا المكان للمستمع وليكن هذا المكان زرته من فترة قريبة هي مش قريبة اوي ولكن انا احب بسطن يعني هذه المدينة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة الامريكية وأنا يعني عشت في هذه المدينة فترة ليست بقثيرة وحصلت من جمع الطرس الموجودة بها عدد زمالة أبحاث الكبد والجهاز الهضم فكرة كده عن المدينة سريع من المدينة هي مدينة تجتمع فيها الأربع فصول يمكن في يوم واحد يعني ممكن تلاقي حرفة تنزلي بخصوصة تلاقي لانه سمى او عاصفه رعديه ومطره بس واحده المطرة دي في اشراقه جميله جدا وفي رائحه الاوزون الاوزون في الأماكن التي فيها ما يسمى يعني العواصف الرعديه يكون من هذا وبالتالي يبقى في شكل من اشكال التظاده الطبيعيه أي. التي تنعكس على انها تحرك الجديد والكثير من الاحاسيس المتفائله والحية والنشطه داخل النفس البشريه فهذه المدينه احببتها كثيرا هادئة. هي مدنة الجامعة الأمريكا هي, هي هادئة يعني مدينة علمية مدينة علمية ولكن فيها تحيط بها طبيعة رائعة جدا يعني م. وخدرة وأشغار بتأكيد بتأكيد وأيضا في مدينة أيضا كنت فيها أستاذة اسمها كنافكة وهي مدينة برضو في قريبا بصم وليست بعيدة هي مدينة منحوثة داخل غابة <تصفيق> كانت كنا في زيارات علمية هي اه اه هي لكن انا بالتأكيد وجه لي دعوة في زيارات لمدن اكثر يعني ازدحاما واكثر صخبا زي نيويورك على سبيل المثال عندما تلقيت دعوة من الامم المتحدة والتحديد من ما يسمى النادي الثقافي في الامم المتحدة وحصوني بيوم احتفوا بي كشاعر وقلت في هذه الامسية قطاء الضمنصحها دمم... بعد ذلك في ديوان بعنوان العصافير في زي ايضا واشنطن دي سي العاصمه السياسيه تلقيت من المكتب الثقافي فنرئس حين ذاك الله يرحمه الدكتور عبد العزيز حموده واثر ان يجمع لي المهتمين بالشعر في الولايات المتحدة الأمريكية والجاليه العربيه أه فضلا أه عن الجاليه المصريه هناك كانت أمسية رائعة يعني ألقت بظلالها بعد ذلك على ترجمتي ببقى بعد في ترجمتي أو ترجمت أشعاري إلى الإنجليزية وتدرسها في كثير من الأمام وده شيء نفخر به أن مصري وشاعر كبير يعني يقول الشعر باللغة العربية لكنه هذا الشاعر يفهم هذا الشعر يعني الحقيقة كان بداية هو الذي لا, لأ هم الذي فهم الشعر هم المصريين والعرب آه. آه. آه. عندما تمت الترجمة بعد ذلك أنا تقريبا يعني شرق شعري ترجم إلى كثير من اللغات الحية مم. وكان بدء الترجمة وبدء انتشاري أو انتشار ترجمات شعري من هذه هذه المصرية التي أدينوا بالفضل فيها للراحل الدكتور عبد عبدالله حموده وهكذا وكان أساس ادب القاهرة آه. وكان مستشارنا الثقافي في أمريكا وهكذا دور المفروض المستشارين الثقافيين و قد متواجدين في سفراتنا في نفس الخارج الشاعر والطبيب الأستاذ الدكتور أحمد صيمور. تحب حضرتك تتكلم عن مكان ولا جمال بوقت اتبعتي اتكلم عن مكان مكان مم. مم. مكان عشت فيه أربع سنين يحيط بالبحر من كل صوب واحد انا عشت في الجزيرة هذه الجزيرة يعني درجات درجات الـ الـ الـ في الكواس أو درجات, درجات الأزرق تحيط به وتظللني من حوالي من فؤية وعشت أربع سنين في مكان وادع وأناسه دعاء وشديد الحب للمصريين ما هو هذا المكان؟ البحرين, البحرين الحقيقه الحقيقة انا ذهبت اليها ما بين عام ثلاثة وثمانين 87 وثمانين <تصفيق> وبعد ما ذهبت فوجئت انا كنت حرجع تاني لأن فوجئت انه تقريبا مش معترفين بال يعني بالشهادات المصريه وانا رايح معايا دكتوراه والاخر واصروا على ان ندخل امتحانا هم بيعملوا امتحان كده لو بينهم من انجلترا وبالتالي اللي يعني اكتفاز هذا الامتحان فالأول اعتبرت ان ده شكل من اشكال الاهانه فاول اعتبر شكل من اشكال الاهانه دي احنا عندنا من نيوزيلندا وعندنا من انجلترا وعندنا من حفص يعني مش المصريين بس احنا بس عشان يعني نقيم مدى لدينا وبالتالي فالحياه طلعت الأول <تصفيق> في هذا الامتحان ففدوني ما يسمى رئيس قسم الأمراض المعديه والبحرين البحرين لأن يأتيها العالم كله فما يسمى الأمراض المعديه هي دي أهم حاجة حتى لا تأتي إليهم أمراض معادية وكان ساعتها ما يسمى الجسر تفتح مدين السعودية ومدين البحرين فكان في بعض المكاتب سبع هذا القسم في حالات مستمرة بقى وساعات كنت السبعة إلى سفن علىشان اشوف حالة بعينها آآ يعني آآ على اساس ان تدخل ادخل او ما ادخلش فالمهم فانا عشت اربع سنين على يعني في جزيره روحت ولا لا طبعا طبعا بس واشترت ساعتها ان تكون امي معي كنا يعني هي عشان انت آه آه اهم اهم مم. حاجه اه فالمهم اني عشت الاربع سنين دول كنت الاول تقريبا في حاجه وبعدين الحقيقه كان من العائلة المالكة من كنت أعالجهم فبالتالي يعني ابتدى يحصل شكل من أشكال ترويج الاسم وبعدين أنا قلت لهم بقى كان ما يسمى في أخبار الخليج عندهم ده برنام الرئيسي في الصفحة الأخرانية في أخبار الخليج كان يكتب فيها شاعر من العائلة كان يكتب فيها نزار زبط الباني فقلت لهم أن أحتفاج الصفحة التحديدة <تصفيق> <لأنا تصفيق> يعني فتمتعت تسعت بكوني بقى الشاعر خرج مره اخرى يمارس حقه في السنوات حبك الـ الـ فكنت يعني صباحا طبيبا ومساء شاعرا شعر. وتوقلي الندوات وتلفزيون يزعلي قصائدي بشكل دوري فعشت بحيه اربع سنين كرحل لانه مكان بعيد عن الضوضاء والتلوث لكن حبك في الشاعر مين يا دكتور انا بعتقد انه انت تستطيعين ان تفكري فحسب وان ترقصي يعني في مكان اخر ان نفكر اراقصينا وان نغني الحياة، وان نحتفي بانفسنا في الحياة آه. يعني آه هذا المزيد الرائع الذي يصنع الشعر الشعر هي اللغة التي نتداولها يعني احنا نتفق على مفاهيم دلالات معينة وبالتالي لما أقول لك انا عايز ميه انت عارفه الميا يعني ايه وبتجيب لي ميا ان تكون هذه اللغة احملها ايضا هذه اللغة المفهومة بيني وبينك هذه المصطلحات المتداوله ان احملها ايضا ايحاء انسانيا بما هو خارج التناولات اليومية عندما افكر وان استعمل الموسيقى الشعريه في نفس الوقت عشان كده بقول التفكير الرقص التفكير الغنائي ان اكون في مكونين للشعر هذه الموسيقى الاخراجيه وهذه الفكره التي تتجاوز الكلمات المتداوله الى منطقه ميثاق فيزيقيه منطقه روحيه منطقه تنزل للانسان من فوق هل كتبت لابنائك يعني احيانا بعض الشعراء يكتبوا للأبناء للأحفاد لا كتبت الحفيد <تصفيق> شوفي بقى. أنا أبنائي وجدوا أثناء فترة أولده أثناء فترة صراعي مع الحياة يعني أن أكون موجودا على أكثر مستوى فترة ما فتكوني مجهوزة تماما بالتبصيدات اليومية لكن بعد الفترة أو عندما يأتي الأحفاد وعلى رسم الحفيد الأول واسمه على اسمي أحمد برضه. فأنا كتبت في قصيدة هذه القصيدة يعني أعلنتها يعني في الأهرام ثم قلتها في كثير من يعني بس من من الشعراء اللي حدثت معجب بهم الحاليين والأجياء الأخرى من الأجياء الأخرى يعني أنا, أنا أقف أمام أحمد شوكي أمير الشعراء ووقفة المريد أمامه أم يعني إمامه الشعر هذا رجل عظيم الذي استطاع ان يهضم كل الشعر العربي زدق من امر اقتصد مريرا بالمتنبي يعني لخص لنا الشعر ثم اضافه اليه بعد ذلك والحقيقة يعني انا لاني وقتي لا يحتمل اني يعني انا على قد امسيات التي تقام لي فحسب هل الشعيرات بقى الستات؟ اه اعتقد ان الشعر شوية بقيل عن الستات هل شوية لا لا مدرية ولا عربية الستات انفعنا ملهمة ملهمات. ملهمات. لكن هم دائما ملهمات <تصفيق> لكن انا لم الفخ ولم اقرأ يعني أنا قد يكون يعني يؤخذ علي هذا يعني ف... فكأني لم أقل. <تصفيق> ولا في اعتمد اعتمد اعتمد الشاعر والطبيب الأستاذ الدكتور احمد تيمور حدثك تحب عن فترة زمنية معينة نحكي مستمع فيها عن ارتباطك بها أو أهميتها بالنسبة لك لا هو انا كنت في في ميونخ في المانيا بحضر واحد من مؤتمرات ال الاتحاد العالمي للاذن الذي انا عضو فيه و يعني مهاتفتي بان في الاذاعه هنا سوف تنتج لي قصيده وهذا التحديث سالتك وسوف يلاحقها محمد علي سليمان وتغنيها امال ماهر فطلقت منهم ان يبدأ في التسجيل بعد عودتي وفعلا بعد عودتي سجلنا هذه القصيده اللي آه آه دخلت بها الاذاعه كجهة منتجة الى مهرجان الاذاعة وتلفزيون السابع وفادت كلمات القصيده بما يسمى الجائزة الذهبية اه فكر كلامها ولا مش فاكر بس مش فاكر طبعا لكن <تصفيق> انتو عفكروه <تصفيق> دلوقتي لو اذاعتوا جزء من الاذاعه لا مش زي ما احنا ولا الاذاعه هي التي اختارتني او اختارت لكلماتي امام ماهر ومحمد عادل سليمان <تصفيق> ألا تعلم أن تسمع الليل عنك ألا تعلم أن تنزع العensing ض thief oh ikan ألا تعلم أن تentع الع sabe أل تعلم أن Who has passed you? When I tell you, can you not laugh at me? Tell you, can you not laugh at me? Tell you, can to حضرتك يا دكتور احمد نختفن هذه الثهرة ببعض الابيات الشعرية من هذا الكتاب مصر طولت من جديد سيكون مارش رومانسي مارش رومانسي يا مصرنا يا قبلة السماء على خد البسيطة يا سمعة خضراء اضاءت في الخريطة يا مصرنا لو كنت نهرا ما اشتهيت ان أكون غير ميلك لو كنت زهرا لو اصطفقتك شاهرا دمي اريجا في سبيلك لو كنت مهرا لن سكبتك فوق مرتوي مليلك لو كنت قدرا لن قسمت كل ليلة اهله على مفارق الجريد في نخيلك لو كنت انجما دشعت مثل لوث القطن ضوءا عبقريا في حقولك لو كنت شمسا يا بلادنا انا لو كنت شمسا ما برحت الزهرة ارها خططولك موسيقى موسيقى موسيقى وصلنا الى نهاية الصهرة مع ضيفنا الشاش والطبيب الاستاذ الدكتور احمد تيمور حتى نلتقي مع ضيف جديد لكم تحياتي وتحيات مهندس الصوت محمد السيد حوار الزمان والمكان سهرة أسبوعية بصحبة. of going